ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما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 يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها, خالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم